ما عن التسيير وصورة العراف وبلغ تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فظروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب, عذاب عذاب ألي هذه القصة سألتها نبي ثالث في سورة العراف والكلام على الأمم بعد بعثهم الأمم التي بعث الله عليهم الرسول للهداية وإلى ثمود أخوهم صلّى الله دائما إذا صدر الباب الله جل وعلا فهي ليست الأخوة الإنسانية على ما زعم بعض المفسرين الخطأ المبين ليست مسألة على الأخوة الإنسانية بل هي أخوة النسب وأيضا فيها إشارة ولفت الانتباه إلى إلى إلى الشفقة والرحمة والرأفة التي تكون منه عند دعوتهم لان الأخ يعني يدعو يدعو أخاه محبة ورفقا ويريد له النجاة ويريد أن يبعده عن مواطن الهركات قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من أهل غيره قضية الكون الكبرى ما من نبيين ومن رسول يبعث الله جل فعله إلا أن الـ الـ الـ الأصل الأصيل الذي يبحث عنه والأساس الذي يريد أن يؤسسه هو قضية الكون الكبرى وتوحيد الله جل فعله فأراد أن يعبد العباد الرب العباد وحده ولا يشريك له ولذلك قال وتعالى ما أرسلنا وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نحي إله أنه لا إله إلاه يعني ما من رسول جاء إلى قومه إلا وقد أمرهم أمرا جزما بقضيه الكون الكبرى وتوحيد الله جل في علاه. والله مش عارف دكتور نتحرك إن شاء الله بس سأنتهي واتصل بحضرته انا متعب جدا فمش عارف ما الذي سأفعله سانتهي واتصل بحضرته إن شاء الله فهنا قضيه الكون الكبرى قال ما من نبينا ومن رسول إلا والله جل في علاه يأمره أن يدعو الله جل فلا ويدعو الله وحده لا شريك له قال ما من ما من رسول بعثه الله جل فلا إلا هو يأمر قومه بهذه القضية العامة وهي قضيه الكون الكبرى وهي الله جل وعلا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء واخواته الالات دينهم واحد وشرائعهم شتى دينهم واحد وهو دينهم واحد وشرائع وش دينهم واحد وهو التوحيد اما الشرائع فكل قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومن هاجة. قد جاءتكم بيانة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فضروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوم فأخذكم عذاب عليم تعلمون أن التحديث عن بني إسرائيل قال فيهم سلم حدثوا بني إسرائيل ولا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها في هذا الباب على أنه الحديث عن بني إسرائيل لا يصدق ولا يكذب إلا إذا جاء من شرعين ما يكون مصدقا لما جاء عنهم أما أن يصدق أو يكذب دون أن يأتي من شرعين ما يقرر أو ينكر فهذا ليس من ديننا من ديننا أن نحدث عنهم نعم للأعجيبة التي كانت فيهم ولا حرج دون كما قلنا أن يصدق أو نكذب فهذا أبدا جزاكم الخير فهم قف في الإسرائيليات أنهم الناقة طلبوا, طلبوا آية عظيمة لأمينه لصالح وهذه الآية جاءتهم على ما طلبوا شوفوا هنا مساء التعند في السؤال وأيضا الجحود في الآيات ظهرت جليا في كل الأمم السابقة وهم قالوا لصالح عن معدزة معينة أن تخرج النقى حاملا من صخر خرجت كما جاء بني إسرائيل خرجت النقى وكانت حاملا وأيضا كانت تشرب يوما وتضع وتترك يوما وكانوا في اليوم الذي يتركونها تشرب فاليوم التالي لهم فكانت تعطيهم في هذا اليوم اللبن ما يكفي من لبن في اليوم بأسله على ما شربت من يوم من نبيهم وحذرهم نبيهم بأن يأتوها بسوء فالناقة ناقة الله شو الله على قال هذه ناقة الله فأضافا إلى الله جل فعلها عج عجيب معنا خلق من خلق الله والجميع خلق من خلق الله لكن الإضافة هنا فيها مزيد آية إضافة تشرف هذه الإضافة إضافته تشرف نعم فمن علم التشرف في هذا الباب هو أن الله جل أضاف ناقة له قال ناقة الله وسقياها قال هذه ناقة الله لكم آية معجزة رأيتموها أبا أم أعينكم أمامكم لتعلموا بأن الله جاء قد آت لكم بهذه المعجزة التي أنت أن تؤمنوا عليها هذه نعقة الله لكم آية فالإضافة هنا إضافة تشريف ليش إضافة تشريف لأنها ليست إضافة معاني تخلصنا المضاف المضافل الذي قال ألzelfنا نوعين إضافة معاني وإضافة عين وهذه إضافة عين ناقة الله كعبة بيت الله عيسى روح الله هذه إضافة عين وأضافة العين أضافة ل認 sexually قال الله تعالى واذكوروا اتجع لكم واذكوروا خلفاء من بعد عاد وبواءكم في الأرض تتخذون من سوريا قصورا وتنحتون الجبال بوتا قلنا دائما إذا وجدت أن الله على يعني يشير إلى نعائمه وأحسانه على عباده فأراد منهم أولا الإقرار بالنعمة والتحديث بها والشكر للنعمة ولذلك قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور و و و وقال الله جل فعلا أعمال الآدود شكرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليه وهذا شرب الشرب أن يحمده عليه ولذلك النبي قال أفلا أكون عبدا شكورا فشكر نصف الدين وهو يحب الله من عباده المؤمنين قال فقال واذكروا إجعلكم ذكرهم بنعم الله كما قلنا أولا بذكرها بالقلب واللسان والجوارح ففي إذبات أو التحديث من فضل الله يجري وأيضا شكر هذه أن نعمل أنا مع فقال وذكروا جعلكم خلفاء من بعد عدن وبواءكم في الأرض تتخذونها من سؤولها سؤولا وذكر عدن في, ال... في في ثناء الحديث هنا من أجل أن يتطعذوا لأن السعيد من وعظة بغيره مع... مع إقرار بالحمد وتحديث بالفضل لا بد من الإتعاث لأن عد قد أهلكهم الله جلال فعلا أنهم تعنتوا وجحدوا وجاءتهم من آيات بينة لكنهم كفروا وردوا الآيات آ... وجحدوا بها وكما قال الله تعالى عن وصفهم وجحدوا بها واستخانتها أنفسهم ظلما وعلوا واذكروا جعلكم خلفاء من بعد عادن وبهاءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورة تنحطون الجبال بقوتهم يعني ثموت كانوا فيهم قوة آآ آآ عظيمة هائلة لذلك كانوا ينحطون الجبال بيوتا فأذكى الله أرض حج وابنون عليها السهول الرفيعات يحطون الجبال سقنا لهم وكان لهم من يعني طول القامة وقوة البدن وطول الأعمار أيضا وامتلاك الأولاد فكانت لهم الجاه والسلطان والقوة وطول العمر ولذلك أبنائهم يعني كانت عظيمة لما كانت طول الأمر كانت الأمنيات أثنا وهم باقون فنحتوا الجبال بيوتا هذه من قوتهم من قوة جبارتهم من قوتهم وجبارتهم طلعت على فذكروا آلاء الله ولا تعث في الأرض مسي هنا بيان على ذكر على الله دفلا إقرارا أو تقريرا وذكر آيات الله للحمد والشكر وذكر آيات الله أيضا الاستحياء من التجارو على على على على على على على جل على في على على بغيرهم فان على قد على على على لكنهم على على لذلك الله جل في أولا ولا الله في على على ولا على على على على على في على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على على أن يصد الناس عن رب الناس الصد عن سبيل الله وهذا من أعظم ما يكون ذنب نقع فيه أ أ أ المر عليكم السلام عليكم قال المر الذين استقبلوا من قومه للذين استضعفهم هنا الآن كما في كل أمة السادة والضعفاء السادة والضعفاء فالمسألة ظهرة جدا في مسألة التفريق بين السادة وبين, وبين, وبين الضعفة فقال ما الذين استكبروا من قوم الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن الصلاح مرسل من ربه هؤلاء القادة والسادة وأهل الوجاهة وأهل القوة وأهل, وأهل السلطان قالوا أتعلمون أن صالح مرسل من ربي للضعفاء الذين آمنوا وقد اتبعوا صالح تعلمون بأن هرقل قال قال أك كذا أتبع الأنبياء الفقراء الضعفاء لكنهم نبلاء وفيه مفهوم من من من من القلب وصفائه فقال قال أتعلمون أن صالح مرسل من ربي فقالوا فقالوا نعم وأقرب ذلك هم استهزؤوا وسخروا بعد الكلام السؤالنا ليس سؤال ليس سؤال للفهم هذا سؤال سؤال تعنت وسؤال تهكم وسؤال سخية أيضا فأجابهم أصحاب صالح بإجابة جديدة جدا قالوا إن بما أرسل به مؤمنون أي نحن مؤمنون برسالته وهذا الجواب في حقيقة غاية الحص أن هذه من قبل الله ونحن مؤمنون برسالة جاء بها صالح فلا نحتاج إلى سؤال عن رسالته وأننا كان في وجوب ألمان به فنخبركم أننا به مؤمنون ولا نقول في جوابهم نعم نرسم إلينا إنما قالوا كلاما ليس فيه شك نحن مؤمنون ولا نشك أبدا في رسالته وهم أراضوا التشكيك وأراضوا الجهود والنكران فأجابهم أهل الإيمان بأتم جواب وباحسن احسان قالوا إن بما أرسله بإن بما أرسل به مؤمنون نحن نؤمن به نبيا من قبل ربنا جل فل ونؤمن برسالته وننقاد له والإيمان معناها أنه صدق برسان والجوارح عمل بها. بلسان والقلب والجوارح حمل بها قال الذين استكبروا إن بالذين أمنتم به كافرون فأما أصحاب العلو وأصحاب العتوب أصحاب الكفر الكبر والطغيان ماذا قالوا, قالوا؟ قالوا إن بما أمنتم به كافرون أنتم أمنتم؟ لا نحن يعني قال أنفسهم أنهم كفر به كبرا وأيضا سخرية منهم لأنه لا ضعفاء فقل من أنتم عند تؤمنوا؟ وقال أنفسهم أنهم ليسوا بمؤمنين أنهم من الكبراء وأنهم من السادة كما قلت جحودا وركوبا للهوى وتعنتا وكبرا وتفاخرا بين الناس قال الله تعالى فعقر الناقة واعتر على أمر ربي وقال يا صالح أعطينا بما تعطونه إن كنت من الصالحين عقر الناقة يعني نحرها ويحمل نحروها ولم مستكبروا ذلك ولم ميراوي واحد منهم فنحروها أمام عين الجميع معناه وقال قال لهم أنتم لو أتيتم بجانب الناقة سانتقم منكم الله سانتقم منكم انتقاما عظيما لكن عرض الله لكتهو جره إلى ذلك واستدرج فقالوا الناقه تعتى عن ربهم وقالوا يا صالح اعطنا بما تعدنا كنت من الصادقين فاستكبروا عن سله الله وجحدوا بعطو واطرسه وتجبر وقال على سبيل التحدي والسخريه والتهكم للنبي, للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اتينا صالح بالعذاب انت وعدت بالعذاب اذا اذا احنا يعني ادينا الناقه طب ده احنا الناقه اقرناها فاتينا بالعذاب ان كنت صادقا وان كنت مرسلا مرسل لقد كنت أنت من آآ آآ يعني قدر سلك الله إلينا، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في داريم جثمين. أي عندما قال له لكم ثلاث أيام أمهلهم، ثم أخذتهم الرجفة يعني الزلدة، أخذتهم زلدة شديدة جدا من تحت من من, من تحتهم وصيحة الفقيم، فأصبحوا هلك جميعا وصرع جميعا. فأخذتهم الرجفات فأصبحوا في دريم جاثمين خامدين موتى لا حلاقة لهم جثوم بلا أرواح والطيب تتخطفهم من عقاب الله الأليم عليهم وقد توعدهم الله جل, جل فعلا فتولى عنهم وقال قال قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصحين أبغل عنهم عندما نزل بهم العذاب الهلاك واستحصدهم جميعا ف فأدفر عنهم مغتما متحسرا وقال على سبيل التفجع يا قومي لقد أبلغتكم الرسالة وحضرتكم من عذاب الله وبدلت وسعي في نصحتكم ولكنكم قوموا متجهرون فلما رأى ما حل بهم حزن وأصابه الهم وهذه من رحمة الله وشفقة الله بالأنبياء والأولياء ثم انتقل إلى نبين آخر يعني بعد ما حدث أيضا من ثمود كما حدث مع معات أنكروا وجحدوا وتكبروا وأيضا سخروا من الذين اتبعوا وبعد ذلك هددوا فهو قال أنا لا يعني أريد أعيش لربه ذلك فله ثم انتقل إلى, إلى إلى إلى إلى رسول آخر قد دعا إلى الله جل وعلى ولوطن إذ قال القومي أتأتون الفحش لما سبقكم بها من أحد من العالمين هذه القصة قصة عظيمة جدا تعلم منها أنهم أرادوا فعل الشنيع وهو اتيان الرجال مع أن الله جل فعلاء جعل لهم يعني الحل والبل من اتيان النساء وهذه الفطر السليمة لا تتبدل ولا تطاير أما بالنسبة تتنكب الصلاة واشتهاء الرجال دون النساء هذا ليس تبديل للفطر فقط هذا قلب لجميع لجميع ما يكونوا من يعني الفطر السليمة والديانة والشريعة وشيعة أي أحد وهذا أمر الجلل اتزل له عرش الرحمة اتزل له السماوات رجفة ف فجاءه جاءه الملائكة ورادوا بإنزال احتاب إلا مرأته لنكات من الغابرين جاءوا الهرعون إليه ورادوا ضيوف فقال هن بناتي أطهر لك لكم فقالوا ما لا لا, إنك لا تعلم ما لبناتك من أنا لا, لا, لا, لا تعلم أننا لا لا ليس لنا في بناتك من حق وإنك تعلم ما نريد قال أليس منكم رجل رشيد واشتد الأمر عليه وكان في ضيخ وحزن حتى طمأن الله جل, جل في, علاك في علاك كأنه يقول لا عليك ننقذك وبناتك إلا مرأتك فإنها كانت من الهالكين من الغابرين فتولى عنه ما قال يا قوم لقد أبلغتهم رسالة ربي بعد ذلك تولى عنه قال أنا فعلت ما استطيع وبلغت رسالة ربي ولكنهم قوم تجهلون ولكنكم قوم تجهلون فتولى عنه قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة رب ونصحت لكم ولكن لا لا تحبون النصح. ولذلك قال لوط إنكم لتأتون رجال شهوة من دون نساء بل أنتم قوم مسرفون تقويح لهذا الفعل وتسفيه للأحلام وأيضا فيها انتكاس الفطر كيف تتركون النساء تذهون إلى الرجال؟ بل أنتم قوم مسرفون تجاوزتم الحد وتجرأتم جرأة عظيمة اهتزت لها السماوات وما كان الجاب قومي الا ان قالوا اخرجو من قريتكم نوم وناس ونطهرم من ندور ان كرعي ما نقوم منهم الا نوم وناس تطهرون اي ما كان الجاب هذا السفاي لاغبيا لنبيل الا ان قال بعضهم بعض, بعض اخرجو روطا واتبع من بلدتكم هذه لا نوم وناس ونطهرم عن إتاني من قالوا ذلك على سبيل السخريه والاستهزاء في السخريه من كل من أتى الحق لأهل الباطل وقال تعالى مذكرا بعاقبه هذه المسألة الوخيمة العظيمة الكبيرة التي, التي يعني ارتجبت لها السماء طال. فأن جئنه وأهله إلا كانت من الغابرين وامتنع عليهم مطان فانظر كيف كان عاقبة المُجْمِعين أنا الأصق علاج في هذا الباب النديات فأن جه وأهله ولما كان فأن جه وأهله تسقى تحته المرأة قال إلا مرأتهم كانت من الغابرين يعني كانت كانت زوجا لبعض كانت زوجة للنبي ولم ينفعها اجاد من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وقال لهم مثلا ما قال مثل الذين كفروا من اهل روح وملات صلوت كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فلم يغني عنهما من الله شيء. فأنجيناه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرة فانظر كيف كان عقبته المجمين امرأته كانت كافرة مع الكافرين وكانت أيضا تخفي الكفر وتظهر نفاقا المملأة للوت ولبناتها وكانت تدل الناس والتي دلت الناس على ضيوف لوط حتى جاء الملك وحتى رفعهم إلى الأعالي ورماهم وذاك اعقبهم بالحجاره فاللوت عليه السلام ما كان في منع من قومه لذلك قال, قال أو او إلى ركن شديد فقال نسعونكم والذي نفس يدي إنه آوي لركن شديد يعني الله تعرف على وإلى مدن اخاهم شعب قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذا أيضا القصة الخاتمة لقصص الرسل في الكتاب أرسلنا لمدينة هي مدينة بقرب مع شرق مع شرق الأردن وهي على طريق الحجاز أرسل الله دفع لهم شعيبا أخاهم شعيبا ولمدينة أخاهم شعيبا قلنا أخاهم إذا هذه على الرفع في الحنو والرفع عند دع وإلى مبينا أخوان شعبا قال قام عبد الله ما من إله غير قد جاءتكم بينه من ربكم أي وحد الله للفعل وهي قضية الكون الكبرى أنت ترى كل نبي يعني تكلم عنه الله بين الوظيفة العظمى له عبد الله ما من إله غير توحيد الله القضية بأسلها توحيد الله نعم وقد جاءتكم يعني معجزة من الله تدل على ست الرسالة والنبوة فلم يذكر فأما هي معجزة لكنهم من المعلوم أنه على إجمال قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبيه إلا وقد أحباه الله جل وعلا مأجيزا على مثلها عمل الناس على مثلها عمل الناس وأمرؤ هنا هم هنا أمرهم بالوعظ والتذكير بلقة والوضف ثم أمرؤ من هم فأوفوا الكيل والميزان ولا تخص الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك لكم كنتم تعلمون اشترط يعني يشتغل بين الناس قوم في العام قوم شايب بأنهم يشتغلوا بالتصفيف الميزان والبس في المكياج فحضروا من ذلك هذه من من خسّة الأفعال قال الله تعالى وايلل للمطففين فأمرهم بإتمام الحقوق للناس وعدم بس الحقوق ولا تخصوا يعني ما كان ناسي من حق ولا تعملوا بالمعاصي أنتم على عضوان على ظن تبخسون الناس أشيائهم وتطفون في الميزان وهذا ما ينفعكم هذا إلى قدر أيضا لأن الحرام يعت على الحلا الحلال فيذهب فور قال خيركم أن تسمعوا لمن لمن يعني لمن يكون نصحا أمينا فإنكم بالتصيف في الميزان تناولوا تناولوا غضب الجبار وإذا غضب الله فلا عذاب فلما أسفونا انتقامنا منه وكان عليكم أن تكسروا من الاستغفار قال ولا تقادوا بكل صلاة أن وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعون عورجا أي لا تجلسوا بكل طريق تخوفون بالقتل وتهددون به <تصفيق> قال ولا تقعدوا بكل السراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمنا وتبقونها عوجا أي أنتم تجسون بكل الطريق من أراد الإيمان تصدون عن سبيل الله إذا وقعوا في الضلالتين أضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم وتعدى ضررهم وشرهم على الناس ومن طلب هداية طلبوا له الغواية ومن أراد الله فلا صدوه عن سبيل الله جلال فعلا ويخوفون الناس جميعا أن يأتوا إلى شعيد و. يقولون إنه كذاب إنه ساحر إنه كاهن على ما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عقبت المفسدين وهنا أيضا يبين فضي النعائم وإظهار هذه النعائم للشكر والاستحقائي وعدم التراوز لأن أمر لما نرى أنه قد تعدى وكفاه الله على بعد من العقاب وأحسن عليه وذكره بن عائمي يستحي فيعمل بطاعة الله دون معصيتي قال واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عدوة المفسدين اذكرنا نطلع عليكم حيث يعني كنتم قلة قليلا فكثركم وألف بينكم وكنتم أزل فأعزهم فأعزكم الله جلال في الخيرات قال وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لا يؤمنوا فصبروا حتى رحمة الله بيننا وهو خير حكيم أنظروا قال فصبروا إن وقت الضعف له أحكام وقت القوة لاو أحكام وقت نشج الدعوة لا أحكام وقت كتم الدعوة لها أحكام فالمسألة دائرة على مقاصد الشريعة ولا يستطيع أحد أن يوصل إلى مقاصد الشريعة إلا من أتقن وتضلع وان وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لا يؤمنوا بيه, بيه و... فاصبروا حتى يحكم الله بيننا هو خير الحاكمين وهذا حق ان ده الله يبص في هذه المساله اذا علم قال الله قال الرسول صلى قال فكثركم وهذه من أعظم المنا فما قال النبي صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لكن الله ألف بينهم فذكر الله كانت النعمة قليلا فزادت وتعالت واستطارت أيضا النسخ كان قليلا فكثره وألف أين بين قلوبهم هذه كلها نعم متتالية فقام عليهم الحج واحسن عليهم احسانا عظيما ثم ايضا من تمام الاحسان قال, قال لهم ما حدث في الامم السابقه حتى الطعز الرشيد قال وان كان تريدتم منكم امانه الذي ارسلت به من منه فاصبروا حتى أحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين أي إن كان فريق منكم آمنوا برسالتي وصدقوني فيما جئت به كما قال السلام لا, لا يسمعوني من يهودين وصليتهم ومن الذي جئت به إلا كان من أصحاب النار فاصبروا حتى أحكم الله بيننا بحكم العدل وهو سبحانه أعدل من حكم فاصبروا وعيد شديد وهذه أكيد فلما قال لهم ذلك وقال اصبروا لمن امن معهم قال ان الله جل فعلا لا يضيع أوليائه وإن الله جل وعلا يسرع بهم إلى النجاة والقيرات والطيبات والصالحات كفى أن الله أوزع في قلوبكم الإيمان وجعل بشاشه الايمان تداعب القلب فثبتتم على هذا الخير ولم ترتدوا على عقبكم وهناك من يريد أن تتركبوا الصلاة أن تعودوا إلى ما كنتم عليه ولكن الله جل فعلا ثبت قلوبهم لذلك قال الله جل فاصبروا فاصبروا قال إن كان طائفتم منكم بأمان وبالذي أرسلتمه، وطائف الله منو فاصبروا حتى يحكم الله من الخير الحاكم. اصبروا فإن العاقبة للمتقين وأن أن المناظرة حدثت بينهما سالبين الله عز وجل الحق أن الباطل. قال من الذين استكبروا في الأنف والكبر والطغيان والعطوب والجبروت امالهم ثم امالهم ثم امالهم وهم لا ينظرون إلا إلا, إلا للسلطات بأيديهم إلا للقوة إلا المنع إلا للمال الذي هو بأيديهم قال من الذين استكبروا قومي لا نخرج جنكا من ارضنا لا نخرج جنكا شعبوا الذين معك معكم ولا تعودنا في ملتقى خلاؤكم كريهون إنه تداخ التعمد إيمان طالما الذين استكبروا قومه لنخرج انك يا شعيب والذين امنوا معك لست وحدك حتى الذين تبعوك فان عليهم يعني فان عليهم قادرون وان لهم قاهرون وان بهم محيطون كما قال متكبرا متعنتا فرعون ان هؤلاء لشرزمه قائلون انهم لنا لغائضون قال الله تعالى مطمئنا لشعيب ولمن امن معه لان خجلك يا شعب والذين امنوا معك من معك من قريتنا لو أو لا تعودوا قال الذين من يا شعب آمنوا معك من لا في ملتنا قال ولو, ولو هذه أيضا دلالة عن شعيب علي السلام يقول لا يمكن الإنسان أن يكون قد عبد بشجت إيمان قلبه وثم يعود في هذا الكفر والضلال كما قال أن أنبي صلى وسلم وجد حلاوة إيمان ثلاث بهن وجد بهن حلاوة إيمان منها أن الرجل يكره أن يكره أن يخ أن, أن, أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن أن يلقى في النار وهذا أمر للذين اتبعوا شايبين فان شعيب كان على الإيمان <تسجن accordingly> فقال الاشراف المستكبرون الجاحدون بعد رسول صلبه شعيب عليه السلام والله يخجلنك يا شعيب ومن امن من آمن برسالتك من بلدتنا <Tower> او تكونوا على ديننا تصيرون مثلنا قال الله يقول شعيب اتجبلونها وتكرهونها على العوده في دينكم لو كان لو كنا كارهين لمن لمناتكم <تصفيق> ولو كنا كاهين من لا وما أنتم عليه من كفر وشرك وهذا استفهام إنكاري في التقريع والتوبيخ يعني كيف نترك التوحيد ونذهب إلى الشرك كيف نترك الطمأنين بالقلب عند ذكرها للفراء ونذكر الذي تتجف القلوب ببغضه ومن بغضه وأيضا لا تستوي المسألة عند أصحاب القلوب الطيبة لأنه القلوب طيبة إذا إذا ثبت فيها الإيمان لا تزعت لا تحرك يمتلك القلب فكيف الردة والتنكب تنكب السرط لذلك قال قال لما قال قال لا تعودنا في ملتنا قال قال, قال, قال, قال أو كنا كارهين الجميع كاره في ذلك لا يمكن ترد قلبة قيان دخل الإمام في عمقي ثم بعد ذلك يفكر في إغلاق هذا الباب أو يكون على الردة طال يعني لو فعلنا ذلك قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملاتكم بعد إذ نجانا الله منها أي إن عدنا إلى دينكم الأعوج وإلى عبادة الأوسان والأصنام نزدال نعمة الله علينا وما يكون أنا نعود فيها إلا أن شاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما وجاكم يعلقون مستحيلون يقولون قد افترينا الله كذبا نعودنا في مللكم نجنا كيف كيف كيف نعود إلى مللكم ونكون بدار قد افترينا الله كذبا مزولا فعلمنا بأن الله تعالى يعني قد رفعنا بهذا الإيمان وقد مكننا بهذا التوحيد هل نقر لكم بالشرك نكون قد افترينا الله كذب وينعودنا في مللكم فنحن أخسر الخاسرين قال ما يكون لنا أن نعود فيها إلا شاء ربنا وسع ربنا كل شيء أعلمه أيلا صحة الأنبي ل هذا صحة الأنبي أن يعود المؤمنون إلى إلى إلى, إلى هذا الكفر وعبادة الأصن والأصنام قضاء الله من حال إلى حال وهي أفضل الأحوال فليعض بذلك على النواجس وما كان نعود فيها إلا إن شاء الله ربنا والله ما شاء أبدا إلا ما فيه صالح لعباد الله الذي يفعله وذلك قال واسع ربنا كل شيء المسألة هو الكشف عن المحل القابل للإيمان أو الكفر ثم قالوا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أي على الله وحده وعتمدنا وثقتنا بالله بالغة وعلمنا أن الله تعالى الذي الذي اوزع في قلوبنا الايمان والذي وفقنا لاتباع هذا الرسول رسول الرحمن فإنه فانه سينقذنا من اهوال هؤلاء لأننا نتوكل على الله حق التوقف أعملنا بالله دفلاه وأخذنا بالسبب الصحيح والقلب بجمعياته يميل ربه جل الله في علاه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يعني أن تفصل لنا في الخطاب ما تنزعتم فيه فإلى الله رسول ما اختفتم فيه فحكمه إلى الله وما ذلك لما يفعل ذلك هم دعوا قالوا على الله يتوقعنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أن تخرج فاتحين يعني هذا الفتح يكون فتح مطامن بالإيمان بأن الله تعالى على يجعل أهل الإيمان على على أهل الكفرة وأيضا يوفقهم الله تعرفوا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قوم الحق فيصيرون آمنين إلى إلى مكان آمن بعدما ينزل العذاب على الكفراء الملحدين لأنهم أحسنوا التوكل على الله تعرفوا في علا الله له لهم أبوابا يأوون إليه قال فربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين وهذا فتح بينهم وبين القومين اي النصرة النصرة عليهم وعلى وعلى كفرهم وتبقى التوحيد عليه خفق وقال المتعادي دلاله انهم يعتقدون في عدل لا يتنازعون وقال الملؤ الذين كفروا من قومي لاني اتبعت مشعيبا إنكم إذا لخاسرون أي لا أشرفين والذين تمكنوا منهم والذين هم أصحاب الواجهات وقال ما الذين الكبر المقومي لين انتبعتم شعيبا إنكم إذا لخسرون الأشرف أيضا وأهل الجحود والمكران عندما علموا بأن شعيبا يتصلب فيما فيه ففكروا أنه على عقيدة تامة يعني خافوا أن يؤمن القوم قالوا أن أتخلناهم في دينه لا دخلتم في دينه وتركتم دين أهبائكم إنكم حقا خسرون مضيعون لسعادتكم لإظهار الضلال عن هدى جعلت فاء شعيب شقاوها وخسارة ومهم عليهم الضلال سعادة فاء وفلاح إيش فعلوا؟ يعني يعبدون الله جعل الحرف بل ياتون بشيء يسمونه يسمونه بغير اسمها ليستحلوه فهنا اهل شعيب أهل نجد كفروا بالله وجحدوا بايات الله جل جل في علاه لذلك اخذتهم رجف فاخذتهم رجف فاصبحوا في دارين جازمين هاي فاخذتهم اخذ عظيمه شديدة غيبة قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارين جاسمين أي فأخذتهم الزلزلة والرجفة العظيمة أصبحوا ميتين جاسمين لا حركة لهم وقد اجتمعت عليهم أنواع العقوبة الرجفة والصيحة وعذابهم الزل ثلاثة عذابات عليهم ولذلك لشدة من ونكرارين الرجفة زلزلتهم والصيحة أمدتهم وعذابهم الزل وينارهم في فيها شرر ولهب جاءتهم على سورة صحابة فصاح جبريل ورجبت بهم الأرض وزأقت الأرواح خلايت. قال وفاضت النفوس وخمدت الأجسام. فأخذت مراد في في دار الجاثمين. الذين كذبوا شعيبا كان لم ينوف فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الفوائد المستبطن في ذلك نجاه المرء في حسن توكله على الله تبارك تبديل الفطر هي من اتباع الهوى تبدل وسطا من اتباع الهوى وأيضا من وسوس الشيطان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خلقت خلص عن خلقت العبادي ونفاه رجاتهم شر الشهوات فاشترتهم عن عن دينهم الناس من سدد وقارب الناس من سدد وقارب وهذا اجتهاد كل من اتبع الأنبياء نعم. لو في أسئلة تفضلوا الحمد لله والله ما زال الوقت معنا في أشياء لكن ما زال الوقت معنا طيب هو قال طال هنا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها أي هؤلاء الفجار الذين كذبوا أن شعيب صاروا أثرا بعد بعد عين لا كأنهم لم يقيموا في في دارهم لم يعيشوا غنا ولم يعيشوا لم يعيشوا علوا على ما كان ملكهم الله جل وعلا ومكنا لهم ما ظهر ذلك؟ عنهم فلا حراك واجتمعت عليهم أنواع العقوبات بك... بأسرها الرجفة وصيحة وعدها بالظلة وهي نار فيها شر ولهب وجاءت مع سرعة السحاب فصاحبهم جبريل ورفت الأرض وزهقت أرواح بأسرها فاضت النفوس خلق الأسلام لذلك قال الذين خذبوا شعيمة كأن لم يغنوا فيها كلم يقيموا في الدار ساعة واحدة من النهار ولم يتمتعوا بما تملكوا هو تولى عنهم وقال متهكما أيضا قال, قال فتولى عنهم وقال يا قومي قضى بلغتكم لسالة ربي ورصحت لكم فكيف آس على قوم كافرين ما يمكن أن أبكي على قوم فيهم الجحود والنكران والكفران قال الله على ما أرسلنا في قلعة من نبيين إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلى لما هذه فهذه من السنن الكونية، هذه من السونات الكونية أن الله رحيم يقول ما أرسل في بلدة من نبيين من الأنبياء فجحد قومه وكذبوا وردوا الرسالة إلا إلا إلا أخذهم الله وجعل فلاح بأنواع العذابات الشديدة العظيمة. فعقب فقال عاقبناهم بالبؤس والفقر والجوع والمرض والمصائب والكوارث كل ذلك عقوبة لأنهم ردوا وجحدوا آيات الله تعالى ومرسلنا في قلائِه من رين إلا أخذنا أهل بالبأساء والدراء لعلهم يتضرعون كي يتضرعوا ويغضبوا يرفعون أكف الضاعة مستكينين طالبين من الله تعالى يرتجون خائفين نعم وال يتوبوا من الذنب أولا ثم يتوبوا الله يجعلوا من الله العون ورفع البلاء. قال ثم مكان السيئات الحسن حتى عافوا وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء فأخذ لهم بغتة لهم لا شرم أبدل لهم أعطي لهم مكان ما كانوا عليه من البلاء والمحن والفقر والمرض والرخاء والسعى والغنى والصحة حتى كثر كثروا كثر يعني كثروا ونموا النعمة جعلتهم يستغنون قال ان الانسان لا يطغى الرؤى يا استاذ من, من من فعل الله ده فالا اختبار ده قال في مدن لما كانت الحسن حتى عفوا بطل وجاءهم الكبر كلا إن الإنسان لا يطغى الراهة استغنى الله يرجى الفعلاء أنه يقول بادله بالأعمال فتنا هل ينتظرنا إلا فقر منسيا أو غنا متغيا كلا إن الإنسان لا يطغى الراهة استغنى وهذا الخبر يبينه أن الله يبتلي الأمم ببعض البلاية من المصائب والكوارث والفقر والهم والغم من أجل أن يرجعوا ابتلاهم, ابتلاهم أيضا بالخيرات من أجل أن يشكروا فلهم شكروا على الحسنات ولهم يعني راجعوا إلى ربهم خائفين واجدين على البلاية والرزاية لذلك الله تعالى فأخذناهم بغتا فإذا هم وهم لا يشعرون أخذناهم بالهلاك والعذاب فجأة فإن الله يمهن ويمهن ولكنه إذا أخذ أخذ بالقوة إن الله لا يملي حتى إذا أخذه لم يفرت. ولذلك قال الله تعالى ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أي أن تلك القرى التي أهلكهم الله جل فعلا وأن الله أنزعهم أنواع البلاية بسبب معصيهم وسبب الجحود والنكران والكفران وبسبب رد آيات الله جل فعلا فقد تعالت أصواتهم كفرا وجحودا وأيضا عندما ابتلاهم الله جل فعلا بالرفاهية وبالنعيم بطروا وأخذوا هذه النعيم واستخدموها في معصد الله جل فعلا وكفروا وجحدوا بها ولم يشكروا ربهم جل فعلا فلذلك قال الله تعالى لما كذب كذبوا وفجروا انتهكوا المحارم فاهلكهم الله اهلاكا عظيما فدمرهم تدميرا دمرهم تدميرا قال الله تعالى أخذناهم بما كانوا يكسبون فالبعون السببية فالله أنذرهم أريما العقاب وشيد العذاب من أجل يعني من أجل الجهود الذي كانوا فيه والكفران فلم يشكروا النعمة وأيضا لم يصفروا على البلي أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنى بياتا وهم نائمون وهذا الاستفام أيضا للتقراء والتوبيخ والاستهزاء بهم يعني هؤلاء الطراء أما أمنوا يعني هم يكذبون الرسل أن يأتيهم عذاب الله ليلا حين راحة أو وهم نائمون, نائمون لا يشعرون قال أهو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنى ضحا هم يلعبون أي أمنوا أن يأتيهم عذابنا نهارا جهارا وهم الهون مع الأطفال اختار الضحى للوقت والتوقيت أنه أيضا يكون فيه بغتة أفأمن أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسمين أي يعني الله تعالى يوبخهم أيضا وقررهم هل, هل يأمنون أن يستدرجهم الله وجل فعلا من حيث لا, حيث لا ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر فلا من عقاب الله جلالي للقوم الخاسرون الذين خسروا فأعقولهم وقلوبهم فصاروا أجل من البهائم إنهم إلا كان أنعام بل هم أضلوا سبيلا فقد استدرجهم الله جلالي فلا بشتى أنواع أهل مقر لأنه, لأنه هنا مكر مكر مجابه لي مكر ومكر الله ولو خلوا المكرين ولذلك استدرجهم الله جلالي فلا حتى وقعوا في شرور أعملهم فأخذهم أخذ عزيز مقتدر طيب هنا الموقف عند الآية 100 الآية مئة، هنا هنا سال الله أن ينفع أن ينفع بها. وأأما بالنسبة للفض مستمطأ لها، تأتي الفض مستمطأ التي التي بعدها. جزات من خير. أعلم أنكم متعون. طيب لو في أسئلة صورة، هل المسافر يخرج الزكاة الفطر في مكان سفري؟ نعم، شوف القاعدة، الزكاة المالي مع المال تتبع المال وزكاة الفطر تتبع البدن حيثما كنت ابن التامية لما ابن التامية سأقول لك في كلمة وحدة يعني قال الزهبي قال قال عن ابن التامية قال هذا رجل خلقه الله له هذا رجل خلقه الله له وأيضا بنتاميه قال, قال عن زابي حديث عامة ثمية فليس الحديث أما هم مؤلفاته طبعا الكتب الماتعة كتب فتاة بنتاميه من أمتع الكتب هل أمت الكبرى للساعة تأتي بعد سهرة طبعا وإذا جاء جاءت واحدة الجميع يأتي بعدها طيب الله خير الله أنك شيخ فحص الله طيب حضراتكم الآن